وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بريء مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ورسوله فَإِنْ تبتم فَهُوَ خَيْرٌ لكم وَإِن توليتم فاعلموا أَنَّكُمْ غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب نليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيء أو لم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخل اشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم وقعدوا لهم كل مرصد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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبي قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا ينقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإنك فو ايمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنت قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ام حسبتم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 اَخْرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم بِرَحْمَةٍ منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أَبَدًا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 وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بيمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء أو وضقت عليكم أرض بما رحب ثم وليتم مدبرين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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شئتم ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون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 هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كده المشركون يا أيها الذين آمروا إن كثيرا من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 يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتهم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَلِّمُونَهُ عَامًا ليواطئوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لهم سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء إن قدير الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغالي اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفل، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.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 عف الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زيدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كادحون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنني ألا في الفتنه سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فدحون قل لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِيْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَدْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالي ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 ان يعف عن طائفه منكم تعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم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 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والموتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عادن ورضوان من الله أكبر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 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغنيهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عَذَابًا أَلِيمًا في الدنيا والآخراً وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين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 فليضحكوا قَلِيلًا وليبكوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نليم ليس على الضعفاء ولا على المرضي ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل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 قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أَخْبَارِكُمْ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إِذَا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين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 أنصال والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقويم أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين افمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أمن أسس بنيانه على شفا جغف الهاد فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بلوا ذيبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم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 إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء إن عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت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 إنه بهم رؤف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضيقت عليهم الأرض بما رحبت وضيقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله وظنوا فَلَا مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إلَّا إلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضبؤ ولا نصب ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ولا بِهِ عمل صالح إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا ينفقون نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كتب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَإِذَا ما أنزل السُّورَةُ فمنهم من يقول أَيُّكُمْ زيدته هذه إِيمَانًا فَأَمَّا الذين آمَنُوا فزيدتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزيدتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا ما أنزل السُّورَةُ نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أَحَدٍ ثم من صرف الله قلوبهم قُلُوبَهُمْ قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أحدهم أنفسكم عزيز عليهما عندتم حليص عليكم بالمؤمنين رأف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ألف لام